وكنوزوا مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم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 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعِيونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُم مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 فيأتِيهم بُرْتَةٌ وهم لا يشْعُون فيَقُولُوا هل نحن من ضَرُون أَفَبِعذابِنا يَستعجِنون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَنينَ ثُمَّ جَاءَهمَّ ما كانوا يُعَدُونَ ما أَغْنَى عَنهمَ ما كانوا يُمَتَّعون